سيهديهم ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن توكل الله يذكركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتَعَسَّنَ لهم وأضلَ أعمالهم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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مطفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وتقو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك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 فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبطارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأقباركم. إن الذين كفروا وطدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 إِيَسْأَلُكُمُ هَا فَيُخْرِجُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْعَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم